اتعا قبل التهني ثم الذكر بعده عن ابي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا فرت اذا أحدكم من التجهد الاخر ولا تعول بالله من اربع من عذاب جهنم او من عذاب القبر او من جنة النحيا والممات او المسيح الدجال صواه مسلم فعن معاذ بن جبل رضي الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال يا معاذ والله إني لو حبك أوصيك يا معاذ لا تدع النبي تغرق لصلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وهو حديث صحيح من أذكار النوم والاستيقظ عن حتيفة قضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن قال بسمك اللهم أمود وأحيا فإذا استيقظ من منامه قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما ماتنا وإليه النشور فواه الفخاري التسييد على الطعام والدليل حديث عمر بن أبي سلمة أن النبي صلى الله عليه وقال له يا غلام سمي الله وقل بيمينك وقل مما يليك فما دارت تلك فحمتي بعد منتبق عليه هذا الجيران وغيرهم من المسلمين حرب والتديد عديث ابن عملي رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه واتبقوا عليه إذا أردت أن تدخل بيتا فاستأتل وسلم قبل تقوله قتل لقو الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيودا غير بيودكم حتى تسانسوا فاتسلموا على أهلها فعلى رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخادمي اخرج إلى فقل له قل السلام عليكم أدخل فعنبي رجز رضي الله عنه أن نبي صلى الله عليه وسلم قال أشعر السلام بينكم أغاجه مسلم